لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَا بَثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا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 رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب يوم يقوم الروح والملائكة صف لا يتكلمون إلا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق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 يَوْمَ يَنْفُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا